مرحبا بالرسول يا حودات الحبيب إن ذكر الحبيب نفح مسك وطير مصطفى حل في كل بالرسول مرحبا بالرسول أجمل ذكرى عزيز علينا نلقى كل أملنا أجمل ذكرى عزيز علينا نلقى اغر نور الخير منانا بخير خلق الله اتانا اغر الخير منانا بخير خلق الله اتانا نور حياتنا سر أعظم أن يشفع فينا أجمل ذكرى عزيز علينا نلقى كل أمنينا أجمل ذكرى عزيز علينا نلقى كل أمنينا ذكرى ميلاد الهادي أحمد dini ni kulli sharrna dini da da da